بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 من يهود ونصارى وصابئة وهم طائفة من أتباع الأنبياء قيل كانوا على ملة إبراهيم الصواب أنهم كانوا على ملة زكريا ابن يحيى على زكريا والد يحيى نعم نعم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 كما قال الله تعالى ومن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهِ شكرا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فوقكم الطُّورَ خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذكروا ما أخذنا عليكم من العهد المؤجد من الإيمان بالله ورسله ورفعنا الجبل فوقكم تخويفا لكم وتحذيرا من ترك العمل بالعهد آمرين لكم باخذ ما أنزلنا عليكم من التورات بجد واجتهاد دون تهاون وكسل واحفظوا ما فيه وتدبروه لعلكم بفعل ذلك تستقون عذاب الله تعالى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 فجعل الله تعالى منهم قرده منبوذين عقوبه لهم على تحايلهم فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظه للمتقين فجعلنا هذه القريه المحتدية عبره لما جاورها من القرى وعبره لمن ياتي بعدها حتى لا يعمل بعملها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 واذكروا من خبر اسلافكم ما جرى بينهم وبين موسى حيث اخبرهم بامر الله لهم ان يذبحوا بقر من البقر فبدلا من المسارعه قالوا متعنتين اتجعلنا موضعا للاستهزاء فقال موسى اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين الذين يكذبون على الله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 فقال لهم إن الله يقول انها بقره ليست كبيره السن ولا صغيره ولكن وسط بين ذلك فبادروا بامتثال امر ربكم قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين فاستمروا في فاستمروا في جلالهم وتعنتهم قائلين لموسى ادعوا ربك حتى يبين لنا ما حقيقة لونها فقال له موسى إن الله يقول إنها بقرة صفراء شديدة الصفرة تعجب كل من ينظر إليها من فوائد الآيات قد يعجل الله العقوبة على بعض المعاصي في الدنيا قبل الآخرة لتكون تذكرة يتعر بها الناس فيحذر مخالفة أمر الله تحريم الاحتيال على الشريعة لأن الله تعالى لا يخادع أن من ضيق على نفسه وشدد عليها فيما ورد موسعا في الشريعة قد يعاقب بالتشديد عليه